فَعَكَ تَرِقُم بَعظَّمَا يوحَ إلَكَ وَضَائِقُم بِه صَدِرُكَأَ يَقولُُ فَلكَ تَرِكُون يَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ أَيَقُولُونَ أن لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ ما انت نذير والله على كل شيء وكيل والله على كل شيء وكيل